علم الإنسان أي كل انسان ما لم يعلم هنا قال تعالى والله أخرجكم من طون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم مسلم والابصار بصار لعلكم تشكرون وقول ما لم يعلم إذا قال قائل أين العائل إلى الموصول قلنا محذوف تقدير ما لم يعلمه الشاهد أن هذه الآيات هي أول منازل من القرآن فإن قال القائل إذا كانت أول منازل من القرآن فلماذا لا تكون هي أول القرآن قلنا لأن الفاتحة هي أم القرآن فهي كالعنوان من القرآن الكريم وما بعدها كله تفصيل. ولهذا لا تكاد تجد معن من, من القرآن إلا وقد رمنت سورة الفاتحة إيماء إليهم، فلهذا صارت هي الأولى في القرآن. ثم فتر الوحي مدة، ثم نزلت الآيات الخمس الأولى من سورة المدسر، ويقول تبارك وتعالى: يا أيها المدسر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهج. بعد ان فتر الوحي، والحكمة من فتور الوحي. وعدم تتابعه في أول أمر ليشتد شوق الرسول عليه الصلاة والسلام إليه كما وقع فعلا فإنه لما فتر صار النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يتطلع إلى جبريل عليه الصلاة والسلام حتى إنه لا يهم أن يترجى من قمم من من الجبال صلى الله عليه وسلم عليه من شدة شوقه إلى, إلى الوحن فكان من الحكمة أن الله عز وجل أخره فترة من الزمن، واختلف العلماء فيها، ولكن المهم أنه أن الله تعالى أخره إلى وقت يشتاق النبي صلى الله عليه وسلم إليه الشياق كامل. يا أيها المدثر أصلها الأخ، اصل مدثر. لا لا أصدها المشتقاقة اصلها من حيث الوزر المتدثر هذا أصدر لكن قلبت التاء جالا لعلة تصريفية والمدثر لابس القثار لأن الرسول قال دثوني دثون قم فأنذب أمره الله تعالى أن يقوم وينذب وأن لا يركن إلى الكسر بل يكون نشيطا ويوذر الناس وربك فكبر رب هنا مفهول مقدم لكبر والفاء قالوا إنها لتزيين اللفظ وقيل انها عاطفه والاصل فربك فربك كبر والربزة نعم وذيابك فطهر ذيابك هل هي يتيا... الثياب الحسيه أي طهر ثيابك من النجاسة أو الثياب المعنويه المشار إليها في قوله تعالى والبس تقوى ذلك خير نعم الثاني هذا هذا هو المهم ولهذا قال والرُّزْزَ يعني الأوثان فاهور فأمره الله تعالى بهذه الأمور. الأمور أربعة قم فأنت اثنان وربك فكبد ثلاثة وثيابك فطهر أرباح خمسة صار والرز فهد فقام عليه الصلاة والسلام وانذر قام وأنذر ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن النبي صلى الله عليه وسلم صار نبيا بايات العلق اقرب اسم ربي وصار رسولا بايات المدثر المدستر يا أيها المنتفس قنفان وقال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال نبأ بقرة وارسل بالمنتفس. يقول وفي الصحيحين الصحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي قالت حتى جاءوا الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك جاء الحق يعني الشرع او أو القرآن. وقالوا في غار الحراء هو غار في جبل على يمين الداخل إلى مكة من جهة الشرائر وهو جبل معروف ويسميه أهل الحجاز جبل النور لأن الله أول ما نزل فيه القرآن والقرآن نور ثم قال تعالى وأنزلنا إليكم نورا مبينا لكن تسميته باسمه الأول المعروف في عادة الصحابة غار حراء أو جبل نعم أحسن يقول فقال حتى جاء الحق هو فعل حراء فجاءه الملك هل هنا للعهد الذهن لأن الملك هنا هو جبريل فجاءه الملك فقال اقرأ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما انا بقارئ يعني لست أعرف الإقراء فذكر الحديث وفيه ثم قال اقرا باسم ربك الذي خلق الى قوله علم الانسان ما لم يعلم وفيه ما عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث عن فتره الوحي بين أن امشي انسنت صوتا من السماء فذكر الحديث وفيه فانزل الله يا ايها المدثر الى قوله يا ايها المدثر قم فأنزل الى قوله والرجز فاهجر ها كيف ان جاء الا فيها شكل اذا نقف،, نقف على هذا وثم جاءت يقال انها اول ما هذا والمراد الى آخر نقف على هذا نعم نعم اما ان قيل المسطر الثاني بمعنى ان ان اننا لا نقبلها الا في المركبه الثانيه فهذا غلط لأن هذا منجاز القران وانما ان قيل الثاني من حيث العدد لم حيث الترتيب فلا باس نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم بدايه سوره القران ايش لا. قول النبي صلى الله عليه وسلم القران نعم في نعم عرض هذا مع قولنا السابق أنه كان ست أشهر إذا الرؤيا صالحة صادقة لا ما يتعرض ما لأن الرؤيا الصالحة قد تلقى من غير الرسال من غير النبيعين مقدمة, مقدمة نعم الرؤيا الصالحة مقدمة نعم, في في الله نعم. الواقع أن الحكم من باب توحيد الربوبيه لأن الذي يملك هو الحكم والتشريع هو الرب عز وجل ولهذا في حديث علي بن حاتم لما انزل الله هذه الايه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم واربابا من دون الله قال يا رسول الله انا لسنا نعبدهم قال انهم يحرمون ما, أحر الله ما أحرم الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه فتلك عبادتهم فعلاقتها بتوحيد العبودية أقوى من تعلقها بتوحيد الألوهية ومن جهة أخرى نقول لها علاقة بتوحيد العبودية لأن من من الشرائع أن يتعبد لله فإذا تعبد بغير شرعه فقد اخل بالعبودية لأن من شرق العبادة الإخلاص والمتابعه نعم ولهذا قد علم من أنكر وجوب الصلوات الخمس وهو حديث عهد بإسلام او في بادية بعيدة فإنه لا يحكم بكفلي حتى يبلغ ثم إن القول بأن هذا معلوم بالضرورة من الدين أمر نسبي قد يرى بعض العلماء ان هذا من المعلوم بالضرورة من الدين وقدرع خلاف ذلك الله اكبر الله اكبر يقال فيها اول ما نزل والمراد اول ما نزل بإجبار شيء معين ف... او فتكون اوليه مقيده مثل حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين ان ابا سلامه بن عبد الرحمن ساله اي القران انزل اول قال جابر يا أيها المدثر قال ابو سلمة انبئت أنه اقرا باسم ربك الذي خلق فقال جابر لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاورت في حراء فلما قضيت جوارها فذكر الحديث وفيه فأتيت خديجة, خديجة فقلت تثيروني وصبوا علي ماء باردا وانزل علي يا أيها المدثر إلى قوله والرجز زفاجر فهذه الأولية التي ذكرها جاب رضي الله عنه باعتبار أو باعتبار أول ما نزل بعد فترة الوحي أو, أو أو أو أو أول ما نزل بشأن الرسالة لأن ما نزل من سوء لأن ما نزل من سورة إقرأ ثبتت به نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لأن ما نزل لأن ما نزل من سورة إقرأ لا من سورة إقرأ ثبتت به لبوة النبي صلى الله عليه وسلم وما نزل من سورة المدثر ثبتت به الرسالة في قوله قم فأنذر ولهذا قال أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم نبأ بقرأ وأرسل بالمدثر <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> سبق لنبيان أول منازم من القرآن الكريم على الإطلاق وهنا أولية إضافية بمعنى أنه أول ما نزل باعتبار شيء معين ومن ذلك قول الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنزل فإن جابر رضي الله عنه سؤل عنها عن أول ما نزل فقال هذه الآن وهذا يتناقض مع ما سبق أن أول ما نزل هي, سورة هي خمس الآيات من سورة اقرأ فيقال الجمع أن هذه أولية نسبيه وان شئت فقل أولية إضافية يعني باعتبار شيء معين فيقال مثلا في قول جابر إن هذا أول ما نزل أي باعتبار ما نزل بعد فترة الوحي لأن أول ما نزل خمس آيات من أول سورة اقرا ثم فتر الوحي ثم جاء خمس آيات من سورة المدد أو يقال إنها أول ما نزل باعتبار أول ما نزل باعتبار الرسالة لأن نقرأ ثبّت بأن ثبت بها الرسالة وهذا جمع واضح وهذه تسمى أولية إضافية أو أولية نسبية وسيأتي ان شاء الله مثل ذلك في آخر ما نزل. فإذا قال قائل ما الفائده من معرفه اول ما نزل فقلنا ان الفائده إيش؟ معرفه الناس من المنسوخ فيما اذا حصل تعارض